بسم الله الرحمن الرحيم فهم أقوال السلف من تلسلة السلفية وهي مناقشة للشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله والآن مع المناقشة كما لا يخطاكم الدعوة الثلاثية. لا تعتمد على الكتاب والسنة بشهر السلف الصالح وكما أنه لا يفتح الاحتجال لبعض الآيات والأحاديث من غير عجور إلى فهم السلف الصالح لها وكذلك يجود أكبر أقوال السلف كقولهم الجهامية وكفار أو كقولهم من قال أن القرآن مخلوق فإنه كافر من غير أن يرجع لفهمهم في تنزيلها أو أن يرجع لفهمهم في تنزيلها على الأعياد الموجودة في عطلهم فهل يجوز بارك الله فيكم لأحادي الناس أن يأخذ هذه الأطلاقات فينزلها على المعين في هذا الوقت أم لا؟ من النظر إلى هذه الأطلاقات بفهم علماء هذه السنة والجماعة في هذا الأمر كما أنزله الآيات جاز لنا إزالتها. ماذا يقولون؟ حضرة الله. نقول هذا السؤال ما الأسف يتكرر كثيرا في الآونة الحاضرة. والآب يطحن من الجملة السابقة لي منذ سنين طويلة حول منهم بلا شك عندنا من الفرق الضالة إن لم نقل في الجملة إنها من الفرق الكافرة لأن الفرق التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأنها كلها في النار فهي كلها في النار بلا شك لكن منهم من يخلد فيها أبدا ومنهم من ينجو منها كل حسب خطائه فإن كان خطائه قصرا صريحا وأقيمت الحج عليه ثم أصر على كفره فهو في النار خالدا فيها أبدا وإلا صار في النار تحت نشيئة الله عز وجل التي تشمل كل شخص إلا من كان كافرا مشعقا وهنا لابد لي من وقفة قصيرة لعلكم لا تفرقون معي بين الكفر والشرك وتعتقدون معي أن كل كفر شرك وأن كل شرك كفر إذا كان الأمر كذلك أنضي في إتمام الجواب وإنما لا بد لي من وقفة هنا لا لا لا أتفرق. لا تفرق الحمد لله فأقول فمن نات من الفرق الضال كافرا فقد أقيمت عليه الحجة وظهرت له المحجة ثم كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها عبرهم فهذا النوع هو الذي يستحق التكفير كلا أو جزءاً جماعةً أو شخصاً معينا بعينه بعد تحقق هذا الوصف فيه فأنا أقول وأنا أعرف تصريح كثير من علمائنا وأفاضلنا لتكثير الشيعة بل الرائضة فأنا أقول في مثل هذه المناسبة نحن نكثرهم في الجملة وليس في التفصيل، وبالتعبير السوري أقول، وبعض إخواننا يشهدون بهذا الذي أقول، وفي مجالس عديدة لا يجوز التكفير بالكروم، مفهوم هذا اللفظ عندكم؟ وإلا بل الأعيان والأشجار، فمن وقع في الكفر؟ لا يلزم أن يقع الكفر عليه إلا بعد إقامة الهج عليه واضح؟ إذا كده هذا واضح هج فمن ما بأولى تعرف جواب أسوالك نسمع بارك الله فيك الرجال لجماعة يطلق عليها جماعة التوقف والشتبت فهذا لا تتخدمكم للعفاء لنبدأ الشاب وكافية حولها من هو المؤمن لها وعين نشأت وما هي أذكارها مع كرافيتك ليس أني علم عن جماعة التوقف والتثبت يبدو أن وضعكم أشواء من وضعنا ماذا تعرفون أنتم نحن نعرف أنه أقف أما التوقف والتثبت هذه تعابير حديثة هذه حضر الله يطلق عليها جماعة التوقف أو جماعة التبين هؤلاء يقولون مثلا في الرجل الأصل فيه التوقف مثلا فلا يقال عنه مسلم ولا كافر ولا سني ولا بدعي حتى يتبين أمره فماذا تقولون حضر الله في هذه القائدة في هذه الجماعة أو هذه المقولة ولو سمعوا يقول أجد أن لا إله الله محمد رسول الله وعراه يصلي مع المسلمين يبدو أن الأمر هكذا ولو يعني هذا هو منتعى الضلال الناسية ماشية يوجد عند السعودية بعض الفئات أذنه الله لا يسلمون على الرجل بخذ أنه متوقف في أمره حتى بعضهم يقول أن الأصل في الرجل إخوانيته أو تبنيته حتى يتبين أنه سليم. فماذا سجّون هؤلاء؟ و الأن ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لستم من قصة المذكورة في الصحيحين لما صار المشرك تحت ضرب السيف. على لا إله إلا الله ثم بع له وقتل له تعرفون هل شققت عن قلبي أو لا يبدو أنه مستذع محدثون يعني جاءوا ب يعني شرق جديدة بقال بعض النساء الأصابن حبارة قل تدرس العلم عدم القيام بالجاثي إلى السور لأن التهيل فحالة تكرر طوال الصلاة. السؤال هل هناك غالطة لاعرفة لا الرسول من غيره أم أننا نستطيع نقول المصرحة كلها أصولها لا هذه مسألة صلاحية مهضة لكن كأنه أشكن علي ما قلت آنفا أعد علي حتى أستوعب السؤال ثم أتبين هل هو صحيح الهجر صحيح؟ قال بعض المسؤال الأقابل في في جسد العلم عدم القيام الالداخل من القصول لأنهم كاموا الصحابة لتقرر هذا تعبير إيه إذا كان رعي فيه الإصطلاح العلمي هذه مسألة فرعية وليست مسألة أصولية لكن لعل الناقل أو السامع أو الناطق فسال هذا أو ذلك إما في التعبير أو في الفهم فأنا أقول الآن إن مسألة القيام بالداخل هي مسألة فرعية في صلاح العلماء وليست أصولية لأنهم يعانون بالأصول هي القواعد وثارة أن يعانون بالأصول العقائد ثم في الحالة الأولى حينما يعنون بالأصول القواعد فيعنون في بما يقابلها بقولهم الفروع وإذا عنوا بالأصول العقائد فيعنون في بما يقابلها الأحكام فمسالتنا هذه هي ليست من الأصول على الاسطلاحين لا هو قاعدة ولا هي عقيدة وإنما هو فرع ثم هو حكم لكن لعل الذي قال أنه من الحصول العلمية أنه ينبغي علينا حينما نفسر حديثا ما كما جاء في سؤال الأخ الثانفة أن يفسر هذا الحديث على ضوء فهم السلف وتطويق السلف إياه فأظن أنه كلمة الأصول جاءت في مثل هذه المناسبة لا أن المسألة نفسها وهو عدم القيام للداخل هي من الأصول لا لكن طريقة فهمها أنه لا يشرع القيام للداخل هو الرجوع إلى أصل من الأصول الشريعة وهو فهم هذه الأصول من كتاب السنة على ما كان عليه سلفنا الصالح ولذلك نحن نلح الحاحا حارا على كل الدعاة الإسلاميين حقا المتمسكين بالكتاب والسنة صدقا أن لا يكتفوا في الدعوة إلى الكتاب والسنة دون أن يضموا إلى ذلك قولهم وعلى منهج السلف الصالح ذلك لأنني قلت مرارا مرار وتكرارا، وأعتقد أن هذا أمر لاجم جدا جدا لكل داعية مسلم حقه وهو أنه في كل الفرق التي شملها حديث الفرق أي 72 فرقة الهالكة لا يوجد فيها فرقة تقول نحن لسنا على الكتاب والسنة كل فرقة من هذه الفرق تقول نحن على الكتاب والسنة إذن ما هو الفرق الجوهري بين هذه الفرق التي تلتقي مع الفرقة الناجية في أنهم أيضا يتمسكون بالكتاب والسنة الفرق وكما قال الشاعر فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء مما فيه ينضح الفرق هو أنك لا تجد حتى اليوم فرقة من تلك الفرق تقول نحن على الكتاب والسنة وما كان عليه الثلاث الصالح إلا الفرقة الناجية فهي التي تميزت منهجا وتطبيقا بالانتماء إلى السلف الطالح ونحن نقول هذا ليس رأيا اجتهاديا استنباطيا نحضا بل هو النص الصريح في القرآن الكريم وفي السنة الصحيحة أما القرآن الكريم فقول رب العالمين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وسائل مصيره ولا شك ولا ريب أن أول ما يتبادر إلى الذهن أن المقصود بهذه الكلمة سبيل المؤمنين إنما هم السلف الأول الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم خير القرون كما تعلمون في الحديث الصحيح بل الحديث المتواثر عندي وفي بحثي ونقدي خير الناس قرني ومن الخطأ ما تسمعونهم من التعبير بخير القرون لا إنما قوله عليه السلام خير الناس قرني ثم الذين يدونهم ثم الذين يدونهم فهؤلاء أهل القرون ثلاثة المشهود لهم لهذه الشهادة النبوية الطيبة هم الذين يقصدون أول ما يقصد بقوله تعالى سبيل المؤمنين طبعا ويشمل سبيل المؤمنين من تاروا على سبيلهم ونحن نرجو الله عز وجل أن نكون من هؤلاء إذا كان الأمر كذلك فينبغي نحن أن نلتزم هذا المنهج دعوة وعملا وتطبيقا ولعل ما بلغتكم فيحسن أن أسمعكم مناقشة قريفة أجرت بيني وبين من يشترك معنا في ضرورة الرجوع الكتاب والسنة ولكن ذهنه كان خاررا خاليا من ضرورة الضبيم هذه سبيل المؤمنين كان قد دارني في داري وأنزلته ضيفا عندي لأنني رجوت من الاهتمام به أن يهديه الله عز وجل أن يهدي الله قوما من ورائهم فلما أكاد الوقت انصرافه بعد أيام أجريت المحاورة التالية بيني وبينه. قلت له لو سألك سائل ما مذهبك ماذا تقول قال مسلم قلت هذا حيد عن الجواب مسلم لو سألك ما دينك يقول أنا مسلم هذا الجواب صحيح لكن السؤال كان ما مذهبك فهينما تقول أنا مسلم أعتبر أنا حيث والبليل أنني سأقول لك لو أننا سألنا أي طائفة أو أي فرقة من الفرق الضالة التي أنت تعرفها اليوم سألنا هذا السؤال وأجابك بهذا الجواب هترضاه منه اسأل الإباضي والسأل الخارجي والمرزئي والمعتجني والشيعي والرافضي وإلى آخرين ما مذهبك فيستعمل التقية معك كما فعلت أنت معي يقول لك مشي لكنك لا تقنع بهذا الجواب إذن ما هو الصواق الجواب عرفنا وراء الأكمة فأجاب أخيراً لكن بجواب أيضاً غير صحيح. قال أنا مسلم على كتاب والسنة أضعف جملة كتاب والسنة كنت على التعبير العسكري في بعض البلاد مكان أخراوة تعرفوا مكان أخراوة؟ يعني في حركة لكن ما في تقدم قال لما؟ قلت لو سألنا أولئك الذين لم ترضى جوابهم الذي كان هو جوابك ألا يقولون لك أيضا كما قلت أنت في المرة الثانية على كتاب والسنة يتفتح هو قال إذا أبدا من القول على كتاب والسنة وعلى منهج السنة الصالح هو معنى فكرا لكن ليس معنى تعبيرا مأسوبا قلت حسنا الآن اتفقنا من حيث المنهج لكن الآن نريد أن نعذر لو عدنا من حيث بدأنا وسألك سائل ما ملهبك ماذا تقول قال أقول عن كتاب والسنة وعلى منهج السلام الصالح قلت ألا يوجد في اللغة العربية ما يمكننا من تلخيص هذه الجملة الطويلة كلما سألك سائل تعطيك ليش شيء طويلة لو أنا رجل ألباني والعرق دساس فقد أخطي في التعبير فأنا أستعين بك إذا لخصنا هاي اليمنة كلها وسألك سائل ما مذهبك قلت أنا سلفي ألا يعبر عن هذه الهبارة طويلة فأقرب بهذا الجواب إذن نحن لماذا انتسبنا إلى الشرب؟ ولماذا نسمي أنفسنا بالسلف أو السلفي؟ لأننا نريد أن نفهم الناس دعوتنا لطما وتطبيقا هذا القيام الذي يتاده الناس الآن كيف نفهمه؟ نفهمه على ما جرى عليه سلفنا الصالح إلى اليوم لا يزال كثير من العلماء يفسرون قوله عليه السلام من أحب أن يمثل له الناس وفي لغ أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ من قادره من النار في تفسير هذا الحديث قوله الأول من أحب أن يتمثل له الناس قياما وهو جارس شأن فارس بعلمائها، والقول الثاني لا من أحب إذا دخل مجلسا أن يقوم الناس له قياما كما لو أمرهم أن يقوموا له فانتثلوا لأمره إلى اليوم هذا التفسير بالوجين موجود إذا جئنا إلى تطبيق الصحابة والرسول عليه الصلاة والسلام مع أصحابه الكرام لمعنى هذا الحديث كيف كان إذا قيل بالقول الأول أي هو جالس وهم قيام معنى ذلك أنه إذا دخل وقاموا لم يشمله الحديث عليك كذلك أنتم معي أم لستم معي طيب لكن السلف لم يفهموا الحديث هذا كذا والدليل أن سبب رواية الصحابي لهذا الحديث من أحب أن يتمثل له ناش قياما ليس لأنه كان جالسا وقام أي فعلوا بفعل فارش والروم بعظمائها وإنما روى هذا الحديث حينما دخل مجلسا كهذا مجلس فقام له بعض الناس أنا وأنذاري. وقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يتمثل له الناس قيامة فليتبوى مقدر من النار إذن هذا الصحابي <تصفيق> الذي سمع هذا الحديث من الرسول فهمه بالمعنى الثاني وليس بالمعنى الأول وكذا كانت حياة السلف الصالح لا يعرفون هذا القيام الذي تعرفونه في بلادكم ما آل العلم والفضل وغيرهم أيضا ولا أجيد على هذا فهذا القيام لم يكن معروفا في عهد الرسول عليه السلام الذي سمع هذا الحديث من الرسول فعلمه بالمعنى الثاني وليس بالمعنى الأول وكذا كانت حياة السلف الصالح لا يعرفون هذا القيام الذي تعرفونه في بلادكم ما آل العلم والفضل وغيرهم أيضا ولا أزيد على هذا فهذا القيام لم يكن معروفا في آد الرسول عليه السلام بل قد حدثنا بمن صحب النبي عليه الصلاة والسلام عشر سنين يخدمه لله قال ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رؤية وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد البشر وأصحابه أفضل أصحاب نبي على وجه الأرض. قالم أعرف الناس بمثل قوله عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف بعلمنا حقه؟ فنبينا هو كبيرهم وهو عالمهم ومع ذلك كان عليه السلام إذا دخل عليهم لا يقومون لهم فمن سيكون حق القيام منه ومن سيكون أعرف بحق العلماء من أصحابه لا هذا ولا هذا إذا نحن أي حديث جاءنا فتأولوا العلماء ببعض التآويد نعود في فهمه الى ما كان عليه السلف ونصر عليه راح تلقى جلساء شيخ يا أخي شيخ ما معنا طور السبسعة كلا ما معنى قائمة الصراع في طور السبسعة كلا لا ما معنى قائمة يعني أمروا من إقامتها ولم يمنعوا من إقامتها حلمناك الشيء هذا الجواب يعني من يعني عندنا أخبر الله الحمد يعني أخبر الله الحمد يمكن إن شاء الله عز وجل لكن بعضهم قال وَهَلْهُمْ لما سَأَلْنَا أو لما استدلينا عليه الحبيب فرسو صلى الله عليه وسلم لاما أخبر فيه المسترع على عدم جواز الشريو جعب الحكام ولم وَهَلْهُمْ لَمَا فَعْنَكَ وَسَكِتْ وَلَوْمُ يُبَيِّنْ مُرَادٍ حيني توقع عن اولا ما شاء فيه في كان المقصود يعني الخروج اذا لم يقيم الصلاة ان نحن نفهم شيء اخر بعد ان فهمنا ان وراء الاكمى ما وراء ما اخم صلاه هو ضد الكفر الصراحه فإقابتهم الصلاة ولو بالمعنى الذي ذكرته آنفا هو الذي ينفي عنهم الكفر الصريح وحينئذ الأحاديث يفسر بعضها بعضا حينما جاء في بعض الأحاديث في صاحب مسلم أفلا نقاتلهم قالوا لا ما أقوموا الصلاة وفي رواية الأخرى ما لم تروا كفراً بواحداً إذن الكفر البواحد لا يرتقي مع إقامة الصلاة هكذا علداً في المساجد وجماعة وهو إلى جاءني سؤال يوم الجمعة بعد الصلاة محررا من غزة اليهود بعد الحكام المسلمين في الجزائر ساروا مع المسلمين مسيرة حكام المسلمين دعموه في الجزائر في الجزائر كانوا أصدروا منذ شهور قرارا بمنع التجول في الليل إلى الساعة الخامسة فضاحاً فسألني أكثر من واحد هاتفياً طبعا من الجزائر يقولون يا شيخ وهم يستعملون كلمة يا شيخ يا شيخ كثيراً لا بد أنك سمعت بأن التجول ممنوع إلى الساعة الخامسة لكن نحن نلقائنا الآن في مشكلة بين طلوع الشمس والساعة الخامسة ربع ساعة أي الشمس تطوأ الخامسة والربع فنحن الآن نسألك هل نصلي الفجر في بيوتنا غلثا أم نصلي الصبح في المساجد إثفارا مع أن الوقت ربع ساعة فقط أعجبتهم بأنكم تصلون في المسجد غلاسًا مع جماعة المسلمين خير، ها غلاسًا أرب من إسفار، إذا خلاكير تصلون مع المسلمين إسفارًا جماعة خير من بأن تصلوا في الغلاس في بيوتكم، وإلى نفس المشكلة تقع مع المسلمين في غزة من الأول لكن في وقت المغرب وليسار. حيث يقولون من بعد الثاعة التاسعة ممنوع الخروج والإشاء عندهم بعد التاسعة السؤال كان هل يجوز الجمع بين المنظرم الإشاء ولا نصلي المنظرم فقط ونصلي في بيوتنا فرادا فأنا رأيت أن يصلي جمعا في بيوت في بيت الله عبدالجل جماعة جمعا خير من أن يصلوا فراثا صلاة الإيشاء الآخرة في بيوتهم الشاهد لو رأينا لا سمع الله هذا الطغيان من قبل حكام الجزائر أو غيرهم منعوا الصلاة في المساجد هنا صحة انهم ما اقاموا صلفيه يقينا بدون شك ولا ريب وصحب بالخالي اننا رأينا منهم الكفر صريح البراح طيب هل نخرج الجواب هل انتم مساعدون للخروج واني بالاستداد الاستداد الروحي والاستداد المعنوي انا اقول إذا لم يكن هذان سببان متوفرين في الذين يريدون الخروج على الحاكم الكافر لا يجود الخروج سفق حبا على آية الدماء وحذرا من وقوف سفق دماء بين المسلمين أنفسهم لأنه نحن ولو رأينا الكفر بخراه من الحاكم فالذين تحته تحت امره منا وفينا يعني فهذا يصير القتال بين طائفتين ثم ما يغلب على ظلمنا الا ان نرجع القهقرة في بعوتنا ومرأ العبرة في غيره فليعتبر فحينما خرج جهيمان في المسجد الحرام نحن رأينا اضرار هذا الخروج في بلدكم الذي كانت الدعوة فيها ما شاء الله ماشي خدما الى امام فتأخرت سنين كثيرة فنسأل الله عز وجل ان تعود المياه الى مجاريها و الى احسن مما كانت سابقا. شكرا اخرج الحاسم بإثلاب الشخيف شكرا لكم بساعة الايران <تصفيق> قال عائشة رضي الله عنها كنت أسفل بيتا ويكون معه معه معه والله ما لكنت إلا وأنا مردود معدية سيابي حياة من نعم نريد معنا من أثر هذا يبدو والله أعلم أن سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تؤمن بأن لبعض الخاصة من المسلمين حياة خاصة بهم في البردخ شبيهة بحياة الأنبياء والرسل الذين تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض خصوصياتهم. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف في السنن ومسند الأحمد ومسدرك الحاكم أيضا إن الله في الحديث الطويل الذي في خاتمته يقول إن الله حرم على الأرض أن تأكل الشادة الأمياء ولا شك أن هذا الحديث لعجمه ليس هو بقاء الجسد دون أن يفنى كما تفنى سائر الأجساد من البشر سواء كانوا صالحين أو غير صالحين وإنما يعني هذا الحديث ما أشار عليه الصلاة والسلام في حديث آخر حيث قال ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام كذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائفة سياحين يبلغوني عن أمة السلام فمعنى هذا الحديث ورائكة أن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حياة حقيقية بردخية وهو في قبره هذا بنسبة إليه صلى الله عليه وآله وسلم ثم يبدو من أثر عائشة المسؤول عنه آرفا أنها ترى أن للمؤمنين المصطفين الأخيار حظا وافرا من هذه الحياة البرزخية وإن كانت لا تسمو ولا ترتفع إلى حياة الحياة البرزخية النبوية ولذلك فهي تشير إلى أن عمر رضي الله تعالى عنه إن كان ميتا لكن له حياة في قبره فقد يحس وقد يشعر وأعني ما ما أقوله قد أي ليس تحقيقا وإنما واجد أن عمر رضي الله تعالى عنه قد يكون له حظ من هذه الحياة البرجحية ولا شيء ما انه قد قتل شهيدا هذا الذي يبدو لي من هذا الاثر الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها. قول رسول الله عليه الصلاة أعوذ بالله العظيم وبوجه الجريم وطلطاني القديم للشيطان العظيم ما معنى طلطاني القديم يعني الاجل ما معنى طلطاني القديم ما معنى طلطاني فان والله يعني تفرق هو على ما نقول فيه صفه قائمه ما ف... هي التوسل المخلوق ما الذي اجاش الشرع من الذي اجاز الشرع التوسل المخلوق التوسل بالمخلوق وأنت تعني ما تقول يعني مش فاهمها كيف يعني أقصد أن هناك توصل جائد مثل توصل بالأعمال الصالحة وهو مخلوق هل هناك شيء غير الأعمال الصالحة مخلوق أجل تصل؟ سبحانه لما تقول مخلوق ما يفهم معنى هو العمل الصالح يفهم خلق جسد بشر ملك جني إلى أخي <تصفيق> نحن نوصلنا القول في التوسل في الرجاء المعروفة في التوسل أنواع وأحكام. توسل إما باسم اسماء الله أو بصفة من صفات الله أو توسل المتوسل بعمل أي صارم أو توسل المتوسل بدعاء أخي المسلم. بعد هذه الأنواع الأربعة. لا توصف لما شبعا وإليك شغطترتم في كتابكم كشف النقاط عندما صرت بالمسائل السبع قلتم عن السابعة وهي ذهب الإمام وقتبعاً بإمام أبي حنيشة وصاحبين إلى قراءة توصل حق الأنبياء وقلتم أنها أي هذه السبع نقاط كلها أي سبع من العقيبة إلا الأخيرة وهي السابعة ليس من البيض. أشكر على سيخ ناريس إنه في توسل حق ليش أشكرنا أخير إلا إذا اقترنا بها شيء آخر الآن لأن الحاضرين جميعا يعلمون أن الإمام الشوكاني رحمه الله يقول لجواز التوسل تعالى أخونا ذلك هاي يعني هل هو أشرك في ما تبون؟ مح... ما شاء. ما تنشي؟ ما شاء. آه؟ ما شاء. ما شاء. آه؟ أقول ما شاء. ما أشرك الله الحمد لله. إذا ليش ألا أعترف بالعقيدة؟ محسن. فكيف أنا أقول لك إذا توسد الشوكاني ومن قد يغسانه بتوسله أو يقلده حيث لا يستطيع. أن يتبصر في دينه إذا توسل المتوسل بمخلوق هذا النوع من التوسل يكون على وجه من وجهين، وليس على وجه واحد أحدهما هو المقصود فيما نقلت أو قرأت أنه ليس علاقة بالعقيدة ومالتوحين إذا توسل اتباعا للنفس في زعمه في فهمه كوسيل مشروع فهذا لنشف فيه الشر كل ما في الأمر فيه خطأ كأي خطأ من الأخطاء الفقية وهي مع الأسف بالمئات إن لم أقل بالألوب فأي خطأ في الفقه يقع من اي عالم سواء كان مشتهدا او كان متبعا لا ليس روالوخ مداهة بالشرك او بما ينافي التوحيد لكن اذا اعتقد ان توسله وانا يقع فيه كثير من الخلف الجاهل اذا اعتقد ان توسله بفلان لو تأثير على الله عز وجل هنا انتقل التوسل من فرع إلى أصل ماضي؟ هذا هو وإيه تكون سأكون قام الصحابي أو فعل صحابي آه. اعتقادي أن فعل الصحابي إذا لم يخالفه أحد من الصحابة ومن باب أولى لم يخالفه نص من كتاب أو سنة فينبغي لا أقول حجة ينبغي عدم مخالفته من باب أنه أفقه وأعلم من الذين جاءوا من بعده أما الحجة فلا يكتفى بالشخص الواحد وإنما كما قلنا آنفا إذا جرى عمل السلف على شيء فهو حجة أما شخص واحد فلا يكون حجة وإنما نحبب بل ونأمر أن لا يتجرأ المسلم على مخالف الصحابي واحد فيما ذهب إليه إلا أن يكون عنده دليل من الكتاب أو من السنة أو عنده أقوال عن بعض الصحابة الآخرين تخالفهم فهينئذ يرد هنا قول أبي حنيف رحمه الله نحن رجال هم رجال ونحن رجال هذا يصح فيما إذا اختلف الأصحاب أما إذا لم يكن اختلاف فإذا لم يكن اختلاف هذا يحتاج إلى تفسير إما أن يكونوا معروف عن جمع منهم أنهم كانوا على طريق وعلى سبيل فلا يوجد مخالفتهم أما أن يكون أحدهم له قول فالآخرون لا نعرف عنهم شيئا فنرى التمتشف بأذى قول لا من باب الإلزام وإنما من باب الاحتياط السؤال الثاني من السؤال هذا الشيخ يقول بعو أخلي العلم الرد على المقولة ولم يعرف لهم مخالف من يقول. إن الله لم يتعهد لحفظ أقدار الصالحات. هذا كلام صحيح، لكن هذا إن كان يردو فلا يردو على كلامي السابق. لا يردو على كلامي السابق لأنني قلت نسترد نصغ الآن عدد صحبة عدد صحبة في البركة بالقلوب. نقول هناك عددهم عشرة جاءنا قول أن واحد. فعرفت موقفه من هذا القول هو نتمسك به باب الاحتياط لكن جاءنا هلقول عن اثنين او ثلاثة والبقية ما نعرف ايش موقفهم نحن نتمسك بهذا طحيح ان ربنا ما تعهد لكن وردنا وردنا هذا عرفناه فعرفناه وحينئذ تخذناه لنا سبيلا انطلاقا من قوله تعالى ان القرآن غن ويتبع غير شبيل المؤمنين فكون ربنا ما تعهد شيء يكون واقع الصحابة انه ولدتنا اطوال عنهم معروفة شيء اخر ومياذ القدر الكفاية والحمد لله رب العالمين اخي الكريم نكمل استماع هذه المادة على الشريط التالي من هذا الاصدار واخيرا اخي الكريم